Mm -hmm. بصد يدي مللي أنوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بصد يدي مللي أنوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي وطرقت باب الرجى والناس قد رقدوا وبدت وأشكو إلى مولاي ما أجد وطرقت قادرا قادوا وبدت إلى مولايا ما أجدوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله, الله, الله, الله أمتنت منك لتحيي كل أجزائي لي منك أحلام در تبیان فیم انقد ماذا يدي بالذلم مبتهيلا اليك يا خير من مدت اليه يد وانقد ماذا يدي بالذلم مبتهيلا خير من يد الله لا اله الا الله محمد الرسول الله عليه الصلاه والسلام مولاي اني ببابك قد مدت يدي مللي ادوز به الاك يا مولاي بابی کمدم باست من